لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهلي مدين ثم جئت تعالى قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الَّذِينَ الَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيْنَ فَرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَيْنَ طَغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَ إِن نني معكما أسمع وأرى فاتيا فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأيتم من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى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 وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم وأسروا النجوان قالوا إن هذان لساحران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 ناب ربه رون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلّفن إنكم في جذوع النخل ولا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 افطال عليكم العهد أم اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعده قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك ألقى فَأَخْرَجَ لَهُمْ لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 خشيت أن تقول فاروقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبض قبضة من أثر الوسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَائِهِ الَّذِي قُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْسَفًا إِنَّ ما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ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 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَفْنَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سُوءَاَتَهُمَا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينك مني هدى فمن اتبع, هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَاشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا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 والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله